و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل يعني قلب بني اسرائيل يا بن نبي راخو وقتما سوس اشوار جرد شسوز بو تشع هد بو خد تعالى جاستوندي لا تعبدون الا الله هن عبادات بو كسكي نكنج بلي خد و بلوالدين احسانا الجلدى يبابد خد باشمن قنجل قلبكن ابراهيم بن القلب دعائت خيري بو بكن وذي القرب اوجب احس خدانه من روايه نين الجلمروي قمرو بحقي وان جروف بتنقنجي بكتب صله الرحم الجلوان بكتب حقي وان بظونه واليتامى بالج ايتي ماش شكي شيكي شيكم تشكروك بن, بن. الجلوانجك برحمن بن والمساكين مسكين يتفقير وجار يتهوجا الجلوانج دوشمن حقي وان بداني او مالي ان اوحق خدت تعالى ايه خستيت مالت ودا بو وانا ادا وقولوا للناس حسنا واخفتنك خشكوك العالم، تازه بجن عالمي ادا بالجالعالمي باخفن اخلاقي وبلا الجالعالمي بوشبت يخرب نب واقيموا الصلاه نذجه تمامي بكن تظهرنا ركوع تظهرنا سجده خوندنك وتظهر خشوع وبلا درز بتن این نباید جدابش کنند با خودی و آت الزکا زکه بدن. بوان کسی مستحق؟ آداسوز بود. خدته عالا جود بوانا. ابوانتش تو بکرد. بس وان تشكر افت شده هب جه اینا هنر. خدته عالا دیارت ثم توليتم يعني گلی جهی پشت هنگی و پشت خدا بیتشتی. و افت عهد هب جه ناینا. و افت شده تا الا کمیل من جیمک شو نبین، آیت خود تعالی پا راستی، آیت هوصا، اف عهد ها بجینا و اف معرضون و هن تهوصان هن پش تاخود دن حقی هن پش تاخو